سائل يقول ما هي أسباب انتشار العقائد الفاسدة بين المسلمين الجواب أسبابها أمور الأمر الأول جهل المسلمين جهل كثير منهم بعقيدة السلف وبالعلم النافع لما جهلوا العلم النافع وعلى العقيدة الصحيحة دخلت عليهم العقائد الفاسدة الأمر الثاني مخالطتهم لليهود والنصارى والمشركين فإن بدعا كثيره دخلت على أهل الشام وعلى تلك البلدان التي فيها نصارى عن طريق الكفار قلدوهم فوقعوا فيما حرم الله في البدع البداعه والحدثات فاولئك ما ينضبطون بشرع ويتبعون اهواءهم والله عز وجل يقول فإن لم يستجيبوا لك فعلم انما يتبعون اهواءهم ومن اظلم ممن اتبع هواه بغير هدى من الله وكل من اتبع هواه بغير هدى من الله ضل ويقول ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء وبعضهم الله ولي المتقين هذا دليل أن من لم يتبع شريعة الله التي أنزلها في كتابه وأبانها رسول صلى الله عليه وسلم ليس معه إلا اتباع الهوى إما بتقليد الآباء والأجداد وإما بتقليد الكفار وكل ذلك ضلال ومزالق إلى البدع والمحدثات والضلالات والأهواء الأمر الذي يليه الأحاديث الضعيفة والموضوع التي دسها بعض الوضاعين إما من الزنادقة وإما من المرتزقة سببت ضررا في اوساط الناس واغتر بها من يحب الخير ولا تمييز عنده بين الصحيح والضعيف فجعل ينشرها على عوام الناس وأشباههم فتجد بعض الناس عنده مجموعة من الكتب وليس هو بمتين في علم الحديث بل ولا حتى في الفقه ومثل ذلك ينشر ما وجده في بطن الكتب وله أتباع وله ويستمع له أناس كم يأثر على أناس مثل هذا وكم تدخل بدعه التي ينشرها على الأمة وكل واحد يدعو إليها آخر وآخرين فينتشر من وراء ذلك ضرر كثير وبدع ومخالفات لا يعلمها إلا الله الأمر الرابع أن من أسباب انتشار البدع هذا في أول مهدها أول أمرها أما في بعد أن ضربت بأطنابها دعوة المبتدعه فإنهم يدعون إلى بدعهم كما يدعي أهل الحق إلى الحق ولهم دعوة هائلة عظيمة واسعة بالأنفس والأموال وبسائر ما يستطيعون التجلد في الدعوة إليه والله عز وجل يقول عن المشركين قالوا امشوا واصبروا على آلهاتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا الا اختلاق مشركون ويصبر بعضهم بعضا على نشر دعوتهم وأن الهتهم قد قصدت للضرر بها وأنها الهه حق وما إلى ذلك مما وصفه الله عز وجل وبينه الأمر الذي يليه أن من أسباب انتشار العقائد الفاسدة الشيطان يعيدكم الفقرة ويأمركم بالفحشاء الله يقول يا أيها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء الله سميع عليم الشيطان أعظم داعي إلى البدع والشركيات وسائل المخالفات بعد ذلك حين حصلت البدع في أوساط الناس صار بعضهم يقلد بعضا التقليد من أسباب انتشار البدع وحصول البدع فيجد الشخص شخصا يجلس معه الجلسة أو الأخرى ولا ادري إلا وهو على شاكلته المر على دين خليله فلنظر أحدكم من يخالد يسبب ذلك تأثرا به ويقلده في فكره لكلة علمه أو كذلك لثقته به وتلك القصة مشهورة حين تأثر عبد الرزاق بجعفر سليمان الضبعي جلس معه ورأى سمته ورع بعض الأخلاق منه وتأثر به ولا علم الناس إلا وعبد الرزاق ذلك المصنف الهمام عنده تشيع فيه تشيع والسبب في ذلك مجالسة وتقليد مجالسة جعفر الذي قيل في ترجمته أنه كان رافضيا مثل الحمار وهذا اسناد إليه في فيه نعم ومع ذلك أيضا هذا التأثر من التقليد له جانب آخر جانب التعصب فالولد يتعصب لمن يليه من أبائه وأقربائه وقد سمعنا بعض الذين يدافعون عن الأضرحة وعن القبور وهي تعبد من دون الله لماذا تفعل قال هذا قبر جدي كيف أتركهم يهينون قبر جدي ويهدمونه؟ وهذا مع أنه جهل أيضا عصبية عصبية فجلبت العصبية وجلبت التقليد وجلب الجهل وقال وجلبت جلبت مخالطة الكفار وجلبت الأمور المذكورة هذا الانتشار للفساد أكثر الأمر الذي يليه أمر الجشع الدنيوي فكثير من أهل من الجهال والذين ليس لهم عقيدة متينة يمكن يبيع دينه بعرض من الدنيا ما يبالي يصبح من أمس كافرا من أصبح كافرا كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن كافرا بالكلية يكون مبتدعا ضالا ولا يبالي إذا أعطي المال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ذئباني جائعان أرسل في زريبة غنم لها من حص المال على الشرف والمال لدينه ومن أشد فساد الدين البدع فتنتشر البدع عن طريق الدنيا عن طريق الدنيا وترويج الفكر بالمال ترويج الفكر بالمال وما تلاحظونه الآن حاليا هذا خير شاهد للأمور المذكورة ومن أعظمها المال تجد هؤلاء القوم ربما يأخذ لهم مبلغ من المال واخذ لهم الحق يعني شوية من العلف تخزينه وما إلى ذلك من الهدايا وذهب عند فلان يجلس ويبذل له الأخلاق تلك ويعطيه شيء من الدنيا ولا ادري إلا وهذا الوجيه في قومه قد انقلب إلى منحرف، انقلب إلى شبه نفاق استعمل النفاق وانقلب من سن قد ضربت السنه عنده بأطنابها وقد سمعها مدوية في أذنيه وبين أرجائه ومع ذلك كل هذا يزول الأمر الذي يليه الضعف فإذا حصل ضعف في أناس استطاع الآخرون أن يجرعوهم الباطل بالقوة ويقول إما تفعلوا هذا الفعل وإلا حصل لكم منا كذا وكذا ويضطهدونهم وربما جعلوهم نظير من كان يدفع الجزيه عن يدينهم صاغرون بسبب الضعف وضعف الإيمان بسبب ضعف الإيمان الذي جلب لهم ضعف القوة وخور القوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل انزع الله المهابه من قلوب اعدائكم ويقذف الله الوهن في قلوبكم هذه هذا بعض ما استحضره من أسباب انتشار البدع وفشوها ولعل اهل العلم يذكرون مزيدا على ذلك والله نستعان